حلقات سابقة قال المؤلف أجزل الله مثوبته وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أيقال يقال ما وجه الإفراد في قوله نخرجكم طفلا مع أن المعنى نخرجكم أطفالا وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة منها ما ذكره ابن جرير الطبري قال ووحد الطفل وهو صفة للجمع لأنه مصدر مثل عذر وزور وتبعه غيره في ذلك ومنها قول من قال نخرجكم طفلا أي نخرج كل واحد منكم طفلا ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل بها القرآن هو أن من أساليبها أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع مع تنكيره كما في هذه الآية وتعريفه بالألف واللام وبالإضافة، فمن امثلته في القرآن مع التنكير قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر أي وأنهار بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس الآية وقوله وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة وقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه الآية أي أنفسا وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون أي سامرين وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء وقوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا أي مجنبين أو أجنابا وقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهرون ومن أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري وكان بنو فزارة شرعا من وكنت لهم كشر بني الأخينا يعني شر أعمام وقول قعنب ابن أم صاحب ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا تمنوا يعني ما بال قوم أصدقاء وقول جرير نصبنا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا باعين اعداء وهن صديق يعني صديقات وقول الاخر لعمري لئن كنتم على الناي والنوى بكم مثل ما بي انكم لصديق وقول الاخر يا عاذلاتي لا تزدن ملامه ان العواذل ليس لي باميري اي لسن لي بامراء ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أي أصدقائكم وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعم الله وقوله إن هؤلاء ضيفي الآية أي اضيافي ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبده التميمي بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب أي وأما جلودها فصليبة وقول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا، فإن زمانكم زمن خميس، أي بطونكم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في كتابه مستشهدا بهما لما ذكرنا. ومن أمثلة ذلك قول العباس بن مرداس السلمي. فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور أي إنا إخوانكم وقول جرير إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المقرفات من العراب أي إذا آباؤنا وأباؤك عدوا وهذا البيت والذي قبله يحتمل أن يراد بهما جمع التصحيح للأب والأخ فيكون الأصل أبون وأخون فحذفت النون للإضافة فصار كلفظ المفرد ومن أمثلة جمع التصحيح في جمع الأخ بيت عقيل بن علفة المذكور آنفا حيث قال فيه كشر بني الأخينا ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر فلما تبين أصواتنا بكينا وفدينا بالأبينا ومن أمثلة ذلك في القرآن واللفظ معرف بالألف واللام قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها بدليل قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه الآية وقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أي الغرف بدليل قوله لهم غرف من فوقها غرف مبنية وقوله وهم في الغرفات آمنون وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا أي الملائكة بدليل قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار بدليل قوله تعالى فلا تولوهم الأدبار وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الأطفال وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم أي الأعداء ونحو هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب وهو في النعت بالمصدر مطرد كما تقدم مرارا ومن أمثلة ذلك قول زهير متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا هم رضا وهم عدل أي عدول مرضيون أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى سيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله حول مسائل تتعلق بالآية الكريمة فإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته